اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق أنت الحق ووعدك الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاءك حق ولقاءك حق والجنة حق والجنة حق والنار حق والنار حق والساعة حق والساعة حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا الله وعليك توكلنا, وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصنا وبك وإليك حاكمنا تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وَمَا أَسْرَرْنَا وَمَا أَعْلَنْنَا وَمَا أَخْرَجْنَا وَمَا أَعْلَنْنَا Anta إِلَٰهُنَا لَا إِلَٰهَ إلا أنت. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا وأنقذتنا لك الحمد, لك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالاسلام الحمد بالقران ولك الحمد والمال الحمد كبدعت ولنا وبسطت, وبسطت رزقنا واظهرت امننا, وأظهرت أمننا وجمعت فرقنا وعن كل ما سالناك ربنا اعطيتنا فعن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد, فلك الحمد على ذلك كثيرا فلك الحمد على ذلك كثيرا ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا ولك الحمد بكل ان العنت بها علينا في قديم او حديث في قديم او حديث او سر او, علانية أو, خاصة أو عامة أو حي أو ميت، أو شاهد أو غائب، أو لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. اللهم تمم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تمم نورك فهديت, فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وبسطت يدك فاعطيت فلك الحمد يدك فلك الحمد ربنا, وجهك ربنا وجهك أكرم الوجوه ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وجاهك أعظم الجاه, وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا وأهنأها أفضل العطايا وأهنأها تطاع فتشكر, تطاع فتشكر وتعصى, فتغفر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب, وتغفر الذنب وتقبل التوبة, وتقبل التوبة ولا يجزي firuza أحد, أحد ولا يبلغ مدحك قول قائل يا من لا تراه العيون يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا تغير كل حوائط ولا يخشى الدوائر ولا يخشى الدوائر ويعلم متاقي للجبال ويعلم وعدد قطر الأمطار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وعدد ما ولا توارى منه سماء سماا ولا توارى منه سلام سماا ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل, ولا جبل ما في وعره. يا من أظهر الجميل. يا من أظهر الجميل. وستر القبيح. وستر القبيح. يا من لا يؤاخذ بالجريرة. ولا يهتك الستر ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا, حسن التجاوز يا واسع المغفره يا واسع باسط اليدين بالرحمة يا يا صاحب كل نجوى يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا وسيدنا يا ربنا وسيدنا يا مولانا ويا غاية رغبتنا ترابتنا نسألك يا الله نسألك يا الله ألا تشوي خلقنا بالنار ألا تشوي خلقنا بالنار اللهم إنا نستعينك ونستهدي ونستغفرك ونتوب إليك. ونستغفرك ونتوب إليك. ونؤمن بك ونتوكل عليك. ونؤمن بك ونتوكل عليك. ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا, نكفرك نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك, ونترك من يفجرك اللهم, إياك نعبد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى, وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق إن عذابك اللهم لك الحمد كله اللهم لك الحمد كله لا قابض لما بسط, لا قابض لما بسط. ولا باسط لما قبض ولا باسط لما قبض ولا هادي لمن ضلل ولا مضل لمن هديت ولا مبدل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا موقئ لما منع ولا مانع لما أعطيت ولا مانع لما, أعطيت ولا, مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد, لما ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحماتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا اللهم انا نسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم انا نسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم انا نسالك النعيم يوم العيد والأمن يوم الخوف والأمن يوم اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم habbi'ilayna إلينا ilmana وزينه fi قلوبنا Allahumma habbi'ilayna l-ilmana wazeenhu fi qulubina. Wakerhi ilayna l وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ, الله توفنا مسلمين وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ وَيَرَا خَذَايا وَلَا مَفْتُونِينَ وَيَرَا خَذَايا ولا, وَلَا مَفْتُونِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ الله لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. وحدك لا شريك لك. وحدك لا شريك لك. يا بديع السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم Allahumma innâ nasaluk al-jannat wa nāruzu bika min al Allahumma al wa ورب الأرض ورب العرش الكريم لا, لا إله إلا الله, الله رب السماوات ورب, ورب, السماوات ورب, ورب الأرض ورب العرش, ورب العرش الكريم اللهم يا سامع الصوت ويا سابق, ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت العظام لحما بعد الموت الله اغفر لجميع, لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية, شهدوا لك بالوحدانية. ولنبيك بالرسالة وما تو على, على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم, وعافهم عنهم. وأكرم نزلهم وَوَسِّعُ مُدْخَلَهُمْ وَمُسِعُ مُدْخَلَهُمْ وَأَوْصِلْهُمْ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَأَوْصِلْهُمْ من الخطايا, كما ينقى الثوب من, الدنس من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأبدلهم دارا وأهلًا خيرًا من أهلهم، وأهلًا خيرًا من أزواجهم، وأزواجًا خيرًا من أزواجهم، وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر، وأدخلهم الجنة وأعذ. اللهم on عبيدك inna humma biduk. Allah ila rahamatik. ila اللهم إنهم في ذمتك وحب جوارك اللهم إنهم في ذمتك وحب الجوارك، فقهم, فقهم من فتنة القبر وعذاب النار، فقهم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق. فاغفر لهم وارحمهم, فاغفر لهم وارحمهم وارفع, درجتهم وارفع, درجتهم وارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين واخلفهم في, عقبهم في الغابرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين وافسح لهم في قبورهم ونوّر لهم فيها يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر لحينا وميتنا, وميتنا. وشهيدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانفانا, وذكرنا وأنفانا, وذكرنا وأنفانا اللهم اوفر لهم وارحمهم Allahumma wifir lahum wa rahmhum. Allahumma wifir lahum wa rahmhum. Wajazhim bil ihsani Ihsana. Wajazhim bil Ihsan Ihsana. Wabil Siyat gafwa wa ghfirana. وبالسيئات عفوا, وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم أنزل على قبورهم الضياء والفسحة والسرور والفسحة حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وعند قيام, وعند قيام الأشهاد, الأشهاد من الآمنين وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل, وحدنا. تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وَافْسَحْ بِهَا ضِيقَ مَلَاحِدِنَا وَارْحَمْ يَوْمَ الْعَرْضِ عَلَيْكَ ذُلَّ مَقَامِنَا, عليك ذل مقامنا وَثَبِّتْ عَلَى الصِّرَاطِ أَقْدَامَنَا وَنَجَّنَا مِنْ كُرَبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَجَّنَا مِنْ اللهم wa من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا من حوض شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم نور على, أهل القبور, اللهم نور على أهل, أهل القبور من المسلمين قبورهم اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم Ya foroja, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, rajana, وحي بيننا وبين الاهل والاصحاب وحي بيننا وبين الاهل والاصحاب اللهم انس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض العَضِ يا عزيز يَوْمَ يا غفور اللهم انت ربنا لا اله الا انت اللهم انت ربنا لا إله إلا أنت. خلقتنا ونحن عبيدك. ونحن على, ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا, شر ما صنعنا. شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana wa nabu'u إلى هنا، وما لك القناة، ويا صاحب نجوانا، ويا سامع شكوانا. ويا سبقت بالقول تفضلوا وامتنا فقلت يحبهم ويحبونه فقلت يحبهم ويحبونه والمحب لا يعذب حبيبه والمحب لا يعذب حبيبه فحرم وجوهنا على النار يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الله لا Allahumma anta um, um, um, um, انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا. نافعا غير ضار نافعا غير ضار عاجلا غير آجل عاجلا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين وشفى مرضانا, مرضانا ومرض المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنب إلا وفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا وفرته. ولا هم إلا فرجته. ولا كربا الا نفسته ولا طرقا إلا نفسته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا ولا دينا, ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا, إلا هديته ولا, إلا هديته ولا عدوا إلا ضَارٌّ olla taaimen illa qabilte, illa qabilte, illa qabilte, illa qabilte, illa qabilte, illa qabilte, illa qabilte, illa qabilte, illa qabilte, ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لكرما ولنا فيها صلاح بالله لكرما ولنا فيها صلاح إلا اعنتنا على قضائها ويسرتها إلا اعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا rahiminin birahmetika allahumma lana dinana amrina وَأَصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَا التي, دنيان الَّتِي فِيهَا مَعَاشُنَا وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِي فِيهَا مَعَادُنَا وأصلح لنا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 اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والغنيمة من كل بر Vasalaamata min kulli ismi. Vasalaamata min kulli ismi. Vasalaamata min kulli ismi. Vasalaamata min kulli وَأَجِرْنَا مِنْ خِزِّي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخرة. وأجرنا مِنْ خِزِّي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات, وترك المنكرات, وترك المنكرات وحب, المساكين وحب, المساكين وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي عِبَادِكَ فَاقْبِضْنَا إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونِينَ وَإِذَا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال اللهم اهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت وَصْرِفْ عنا, عنا, عَنَّا سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنَّا سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ اللَّهُمَّ وَعَافِنَا Fima faint Wahina Fima no faint Wata walla fem ta wallait Wata وقنا واصرف عنا شر ما, وقنا وقنا شر, ما شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليك ولا يعز, ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت لك الحمد Nastogfirkallahumma min jämيعi الذnubi wal wa natoobu ilayk.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 وَمِنَ الْيَقِينِ مَا bi بِهِ عَلَيْنَا soa الدُّنْيَا baddunja Vamina liatini matuhawinu وَأَبْصَارِنَا, وأبصارنا وقواتنا, وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجَعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجَعَلْ فَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وانصرنا على من عادنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر هم ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا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 ونعوذ بك, من الشر كله عاجله وآجله. وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ ما علمنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم Wa بِكَ bika min sharri ma sta'athadaka minhu 'abduka wa sallallahu اللهم inna عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم زدنا ولا تنقصنا. wa ولا wa وأعطنا ولا تحرمنا akrimna ولا تؤثر علينا wa a'tina wa Allahumma ja ka kashakiran, Allahumma dharana la kashakiran, la kadrien, la kadri, la karahib, la karhib, la kami tuareena ila yika muhbiti, Iliyke awwaheen munibin Iliyke awwaheen munibin Allahumma ahfazna bil-Islami qa'imin Allahumma ahfazna bil-Islami qa'imin وَحِفْظَنَا بِالْإِسْلَامِ رَاقِدِينَ وَلا تَشْمَتْ بِنَا عَدُوٌّ وَلا حَاسِدِينَ اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك, خزائن بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك Allahumma akfina bihalalika an haramika Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amma siwak wa اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعندنا لنا وعندنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وَمَا أَسَرَّنَا وَمَا أَعْلَنْنَا وَمَا اخْتَرَبْنَا وَمَا أَمَلْنَا وما, وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير أنت اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك اللهم إنا نسألك من فضلك لا يملكها إلا أنت.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 اللهم انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا اللهم انا قلنا اننا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنوب إلا أنت Paufirlana, paufirlana, paufirlana, paufirlana, paufirlana, paufirlana, paufirlana, paufirlana, paufirlana, Allahumma inna 'abiduka banu 'abidik Allahumma inna 'abiduka banu 'abidik banu ima'ik banu ima'ik nawasiina biyadik nawasiina biyadik ma dhinna fiina hukmuka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 أو علمته أحدا من خلقك؟ أو علمته أحدا من خلقك؟ أو استأثرت به في علم الغيب عندك؟ أو استأثرت به في علم الغيب عندك؟ أنت جعل القرآن العظيم ربي عقولنا. Wanu rosurina, banuros durina, ojila zanina, حق من ذكرك، أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأحق من, عبد وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك. أنت الملك لا شريك لك. والفرد لا ندلك. والفرد لا كل شيء هالك إلا وجهك. كل شيء هالك وجهك. لن تطاع إلا بإذنك. لن تطاع. ولن تعصى إلا بعلمك. ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر. تطاع فتشكر. وتعصى فتوفر. فتوفر. شهيد. أقرب شهيد. وأدنى حفيظ. حلت دون, حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي, وأخذت بالنواصي, وكتبت, بالنواصي وكتبت, الآثار وكتبت الآثار ونسخت الآجال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 هذه نواصينا الكاذبة الخاطئة بين يديك هذه نواصينا الكاذبة الخاطئة بين يديك. عبادك كثير وليس لنا رب سواك وليس لنا رب سواك. مسألك مسألة, مسألة, مسألة المسكين. ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل. وندعوك دعاء الخائف الضرير وندعوك دعاء الخائف, وندعوك دعاء, الخائف دعاء من خضعت لك رقبته وَذَلَّتْ لَكَ نَفْسُهُ وَذَلَّتْ لك كُلُّهُ وَفَاضَتْ لَكَ عَيْنَا وَفَاضَتْ لَكَ عَيْنَانِ ولا مالك لنا غيرك فنرجوه ولا مالك لنا غيرك من نقصد وأنت المقصود ومن نسأل, وأنت صاحب الجود وَمَنْ نَسْأَلُ وَأَنْتَ صَاحِبُ الْجُودِ وَالْكَرَمِ اللهم إِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ أَوَلَّا إِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ أَدْعُوني أَسْتَجِبَ لَكُمْ فها نحن قد دعوناك فاستجب لنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة, وفي الآخرة حسنة وقنا, عذاب النار وقنا, عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك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 Vasallilla, hummeralla, nabbina, muhammad. Vasallilla, muhammad. Vasallilla, alinhi,